والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار